بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى لا ينطق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأرحى إلى عبده ما أرحى ما كذب الفؤاد ما رأى فَتَمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سدرة اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى أَفَرَيْتُمُ الْلَاةَ وَالْعُزَى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الدَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تلك إذن قِسْمَةٌ ضيئة إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا ما ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنا فلله الاخره والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من لا تعني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون لا يسمى الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم اي يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني الحق شيئا، فأعلو عن من تولى عن ذكرنا، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك ما بلغهم من الهل. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعدم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي, ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره وَأَعْلَمُ بِكُمْ بكم اذ انشاكم من الاذرء أَنْتُمْ انتم فِي في بطون أمهاتكم ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى اعنده عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفاء وان الى ربك المنتهى وانه هو اوحى وابك وانه هو امات وأحيى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا ما تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشراء وأنه أهلك عادا لؤلاء وثمودا فما أبقى وقوم نوح وقوم نوح من قبل انهم كانوهم اظلم واطغى والمعتفكه اهوى فغشرها ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة. افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا